انا وانت انت لكيانك لكياني ليه جمعني معك ما اخطع لقانون كيفك سلطتك رايك هواك سلطتك رايك هواك سلطتك رايك هواك سلطتك رايك هواك, سلطتك رايك هواك, سلطتك رايك هواك